وراد بكم سوءا وراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرا يَحْسَبُونَ لَحْزَابًا لَّمْ يَنهَزِبُوا وَإِنْ يَاتِ لَحْزَابَ يَوْمَئِذٍ لَّوَّنُوا وَانّهُمْ بَادُونَ فِي الْعَرَابِيِّ ألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ لَآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَ ذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم تسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يُغِيرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا